tilawati jilid 1 halaman pertama a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim sallan sallan sallama sabbada samassa اخفى قدكم رتن استر يعجل يقديم يبشر يبين له اتل سجير سومي بسو ايرت صفا حقا زهارين قهارين رُكَّعَ سُجَّدًا قَيِّمًا عَيْنِيَّ هَلَمَتْ 2 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَدْ تَمَّ وَأَخَّرَتْ مَا أَمْهَا وَتَخَلَّتْ رُجَّاجِ الْأَخْضُرَ رَجَّ وَالسَّاكِنَ جِبَارُ أعدت للمتقين أعدت للكافرين يختص برحمتي حق دلودي لنسبت به فؤادك ورتلنا ورطعناهم اثنتين عشرة أسماقا وكذبوا بآياتنا كذابا وسيرت القبال فكانت سرابا هل الحكم صبيا فاتخذ سبيله في البحر سربا وما نرسل المرسلين إلا المبشرين التي تطلع على الأفئدة وإذا مسه الخير منوعا حتى تضع الحر لا يتادون يفطرون حزيثا هل من اتبت بسم الله الرحمن الرحيم وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض غدت وألقت ما لا دو nda qaliila nda yatun albaqsa illa qaliila nda yahubdu ala qaamil miskini nda yadduu maa fakanu minal muhlekina nda yadduu maa Alam lima Bismillahirrohmanirrohim Alam aqul lakum law la tusabbihuna wal arda rashna fa ya'mal جَاءَ لِينًا إِن لَمْ وَأَتَاهُ كَانَ مِنَ الْقَابِرِينَ كَيْفَ